خندقي قبري وقابري خندقي وزنادي صامت لم ينطقي فمتى ينفث راى الشاش متى لا هبان يصبغ وجه الشفق ومتى اخلع قيدا هدني وافيابا نسجت من قلقي اشرق النور على كل الدنا فمتى يغمر ارض المشرقي فمتى يا غمور أرض المشرقي نحن يا فيروز ما عاد لنا اذن تهفو وللحن تحن كل ما فينا جراح ودم نازف من كبد حرات ان وطني يحميك نار ولا ليس يحميك اغاريد وفن وطني يحميك نار ولظار ليس يحميك أغاريد وفن وطبيب عادني في علتي ومضى يكتوب لي بعض الدواء ظن في صادري يداء هدني وارتضى الراحات لي بعد العناء كيف يا جراح ارضى راحة أنا جندي على خط الفداء واجراح الصدر لا تؤلمني إنما يؤلمني جرح الإباء إنما يؤلمني جرح الإباء سألتني في حمانا ضبية اتحب الشوق في عيني صبية قلت لا اعشق حسنا ظاهران أو أرى الحب عيونا أرجسية ما أعشق صدرا عامرا يحمل الموت ويزهو بالمنية أدركت سري وقالت وبيتي أنت لا تعشق غير البندقية أنت لا تعشق غير البندقية